سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> ألف لامي مرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس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 وَإِنْ تَعْجَبِ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ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 124. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار 125. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 يجد من في السماوات والأرض طوعه وكرها وظلالهم بالغدو والآصال والمر رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شعكاء خلقوك فتشابه فتشابه الخلق عليهم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 حِلْيَة او مَتاع زَبَد مِثْلُه كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَإِنَّ الْمَزَبَدَ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُنَا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ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 117. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 118. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المياه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 قناهم سرعوا على نية ويدرعون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب دار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم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 129. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله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 لِتَسْنُو عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 129. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا 120. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس, لهدى الناس جميعا ولا ونفروا بِمَا بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى, حتى يأتي وعد الله ولقد استهزأ برسولٍ قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عتاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا يسموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ام بضار من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يغلل الله فما له منها هادي لهم وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَطَ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دار الذين اتقوا وعوقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أرسل إليك ومن وكذلك انزلنا حكمًا عربيًا ولعن اتبعته هواه بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وما كان لعصوٍ أي يأتي بأيَّة إلا بإذن الله لكل أجيال كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أو نتوفى انك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا اننا ناتي الارض نقصما من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكن الذين من قبلهم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 Hé, hé,